صار دي حجعلناها رجوما وجعلناها ارجما للشياطين واعتدنا لهم عذاب استعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها لم يأحكم نذير قالوا بلى قد جاء